وقد سلم كثير من النفاة أن كون الفعل حسنا أو قبيحا بمعنى الملأمة والمنافرة والكمال والنقصان عقلي وقال نحن لا ننازعكم في الحسن والقبح بهذين الاعتبارين فأنما النزاع في إثباته عقلا بمعنى كونه متعلق المده والذم عاجلا والثواب والعقاب أجلا فعندنا لا مدخل للعقل في ذلك فإنما يعلم بالسمع المجرد قال هؤلاء فيطلق الحسن والقبح بمعنى الملأمة والمنافرة وهو عقلي وبمعنى الكمال والنقصان وهو عقلي وبمعنى استلزامه للثواب والعقاب وهو محل النزاع وهذا التفصيل لو أعطي حقه والتوزمت لوازمه رفع النزاع واعاد مسألة اتفاقية فإن كون الفعل صفة كمال أو نقصار يستلزم إثبات تعلق الملأمة والمنافرة لأن الكمال محبوب للعالم به، والنقص مبغض الله، ولا معنى للملاءمة والمنافرة إلا الحب والبغض. فإن الله سبحانه يحب الكامل من الأفعال والأقوال والأعمال، ومحبته لذلك بحسب كماله، ويبغض الناقص منها وينقته ومقته له بحسب نقصانه. فلهذا أسلفنا أن من أصول المسألة إثبات صفات الحب والبغض لله. فتأمل كيف قالت المسألة إليه وتوقفت عليه والله سبحانه يحب كل ما أمر به ويبغض كل ما نهى عنه ولا يسمى ذلك ملاءمة ومنافرة بل يطلق عليه الأسماء التي أطلقها على نفسه وأطلقها عليه رسوله من محبته للفعل الحسن المأمور به وبغضه للفعل القبيح وما وماذا كإلا لكمال الأول ونقصان الثاني فإذا كان الفعل مستلزماً للكمال والنقصان، واستلزامه له عقلي والكمال والنقصان يستلزم الحب والبغض الذي سميتموه ملاءمة ومنافرة واستلزامه عقلي فبيان كون الفعل حسناً كاملا محبوباً مرضياً وكونه قبيحاً ناقصاً مسخوطاً مغوضاً أمر عقلي بقي حديث المذح والذنب والثواب والعقاب ومن احاط علما بما أسففناه في ذلك انكشفت له المسألة وأسفرت عن وجهها فزال عنها كل شبهة وإشكال فأما المدح والذم فترتبه على النقصان والكمال عقلي كترتب المسببات على أسبابها فمدح العقلاء لمؤثر الكمال والمتصف به وذنبهم لمؤثر النقص والمتصف به أمر عقلي فطري وإنكاره يزاحم المكابرة وأما العقاب فقد قررنا أن ترتبه على فعل القبيح مشروط بالسمع وأنه إنما انتفى عند انتفاء السمع انتفاء المشروط لانتفاء شرطه لانتفاءه لانتفاء سببه فإن سببه قائم ومقتضيه موجود إلا أنه لم يتم لتوقفه على شرطه وعلى هذا فكونه متعلق للثواب والعقاب والماده والذم عقلي وإن كان وقوع العقاب موقوفا على شرط وهو ورود السمع وهل يقال إن الاستحقاق ليس بثابت لأن ورود السمع شرط فيه هذا فيه طريقان للناس ولعل النزاع نفضي فإن أريد بالاستحقاق الاستحقاق التام فالحق نفيه وإن أريد به قيام السبب والتخلف لفوات شرط أو وجود مانع فالحق إثباته عادت الأقسام الثلاثة أعني الكمال والنقصان والملأمة والمنافرة والمدح والذم إلى حرف واحد وهو كون الفعل محبوبا أو مغوضا ويلزو من كونه محبوبا أن يكون كمالا وأن يستحق عليه المده والثواب ومن كونه مغوضا أن يكون نقصا يستحق به الذم والعقاب فظهر أن التزام لوازم هذا التفصيل وعطاءه حقه يرفع النزاع ويعيد المسألة التفاقية ولكن أصول الطائفتين تقبل التزام ذلك فلا بد لهما من التناقض إذا طاردوا أصولهم، فلا بد لهما من التناقض إذا أصولهم. وأما من كان أصله إثبات الحكمة واتصاف الرب تعالى بها وإثبات الحب والبغض لا، وأنهما أمر وراء المشيئة العامة فأصوله مستلزمة لفروعه وفروعه دالة على أصوله، فأصوله وفروعه لا تتناقض وادلته لا تمانع ولا تعارض. قال النفا لو قدر نفسه وقد خلق تام الخلقه كامل العقل دفعة واحدة من غير أن يتخلق بأخلاق قوم ولا تأدب بتأديب الأبوين ولا تربى في الشرع ولا تعلم من معلم ثم عرض عليه أمرا أحدهما أن الاثنين أكثر من الواحد والثاني أن الكذب قبيح بمعنى أنه يستحق من الله تعالى لو من عليه لم نشك أنه لا يتوقف في الأول ويتوقف في الثاني ومن حكم بأن الآمرين سيان بالنسبة إلى عقله خرج عن قضايا العقول وعاند كعناد الفضول كيف ولو تقرر عنده أن الله تعالى لا يتضرر بكذب ولا ينتفع بصدق فإن القولين في حكم التكليف على وطيرة واحدة لم يمكنه أن يرد أحدهما عن الثاني بمجرد عقله والذي يوضحه أن الصدق والكذب على حقيقة ذاتية لا تتحقق ذاتهما إلا بأركان تلك الحقيقة مثلا كما يقال إن الصدق إخبار عن أمر على ما هو عليه والكذب اخبار, على أمر أو الكذب إخبار عن أمر على خلاف ما هو به ونحن نعلم أن من أدرك هذه الحقيقة عرف المحقق ولم يخطر بباله كونه حسنا أو قبيحا فلم يدخل الحسن والقبح إذن في صفاتهما الذاتية التي تحققت حقيقتهما بها، ولا يلزمهما في الوهم بالبديهة، كما بينا، ولا يلزمهما في الوجود ضرورة، فإن من الأخبار التي هي الصادقة ما يلام عليه، مثل الدلالة على من هرب من ظالم، ومن الأخبار التي هي كاذبة ما يثاب عليها، مثل إنكار الدلالة عليه، فلم يدخل كون الكذب قبيحا في حد الكذب ولا لزمه في الوهم ولا لزمه في الوجود فلا يجوز أن يعد من الصفات الذاتية التي تلزم النفس وجودا وعدما عندهم ولا يجوز أن يعد من الصفات التابعة للحدود فلا يعقل بالبديهة ولا بالنظر فإن النظريه لا بد أن يرد إلى الضروري البديهي وإذ لا بديهي فلا مرد له اصلا فلم يبق لهم إلا الاسترواح إلى عادات الناس من تسمية ما يضطهم قبيحة، وما ينفعهم حسنة، ونحن لا ننكر أمثال تلك الأسام على أنها تختلف بعادة قوم دون قوم، وزمان دون زمان، ومكان دون مكان، وإضافة دون إضافة، وما يختلف بتلك النسب والإضافات لا حقيقة له في الذات، فربما يستحسن قوم ذبح الحيوان، وربما يستقبحه قوم، وربما يكون بالنسبة إلى قوم وزمان حسنا وربما يكون قبيحا لكن وضعنا الكلام في حكم التكليف بحيث يجب الحسن به وجوبا يثاب عليه قاطعا ولا يتطرق إليه لوم أصلا ومثل هذا يمتنع إدراكه عقلا قالوا فهذه طريقة أهل الحق على أحسن ما تقرر وأحسن ما تحضر قالوا وأيضا فنحن لا ننكر اشتهار حسن الفضائل التي ذكر ضربهم بها الأمثال وقبحها بين الخلق وكونها محمولة مشكورة مثنى على فاعلها أو مذمومة مذموما فاعلها ولكن مستندها إما التدين بالشرائع وإما الأغراض ونحن إنما ننكرها في حق الله عز وجل لانتفاء الأغراض عنه فأما إطلاق الناس هذه الألفاظ فيما يدور بينهم فيستمد من الأغراض ولكن قد تدق الأغراض وتخفى فلا ينتبه لها إلا المحققون قالوا ونحن ننبه على مثارات الغلط فيه وهي ثلاثة مثارات يغلط الوهم فيها الأولى أن الإنسان يطلق اسم القبح على ما يخالف غرضه فإن كان يوافق غرض غيره من حيث أنه لا يلتفت إلى الغير فإن كل طبع مشغوف بنفسه ومستحقر لغيره فيقضي بالقبح مطلقا وربما يضيف القبح إلى ذات الشيء ويقول هو في نفسه قبيح فقال قضى بثلاثة أمور هو مصيب في واحد منها وهو أصل الاستقباح ومخطئ في أمرين أحدهما إضافة القبح إلى ذاته وغفل عن كونه قبيحا لمخالفة غرضه والثاني حكمه بالقبح مطلقا ومن عدم الالتفات إلى غيره بل عدم الالتفات إلى بعض أحوال نفسه فإنه قد يستحسن في بعض الأحوال عين ما يستقبحه إذا اختلف الغرض الغلطة الثانية سببها أنما ما هو مخالف للغرض في جميع الأحوال إلا في حالة نادرة قد لا يلتفت الوهم إلى تلك الحالة النادرة بل لا يخطر بالبال فيراه مخالفا في كل الأحوال فيقضي بالقبح مطلقا لاستيلاء أحوال قبحه على قلبه وذهاب الحالة النادرة عن ذكره كحكمه على الكذب بأنه قبيح مطلقا وغفلته عن الكذب الذي يستفاد منه عصمة نبي أولي وإذا قضى بالقبح مطلقا واستمر عليه مدة وتكرر ذلك على سمعه ولسانه إن غرس في قلبه استقباح منفر فلو وقع تلك الحالة النادرة وجد في نفسه نفرة عنها لطول نشوئه على الاستقباح فإنه ألقي إليه منذ الصبا على سبيل التأديب والإرشاد أن الكذب قبيح لا ينبغي أن يقدم عليه أحد ولا ينبه على حسنه في بعض الأحوال خيفة من أن لا تستحكم نفرته عن الكذب فيقدم عليه وهو قبيح في أكثر الأحوال والسماع في الصغار كالنقش في الحجر فيغرس في النفس ويجد تصديق به مطلقا وهو صدق لكن لا على الإطلاق بل في أكثر الأحوال اعتقده مطلقا الغلطة الثالثة سببها سبق الوهم إلى العكس انما من راى شيئا مقرونا بشيء يظن ان الشيء لا محاله مقرون به مطلقا ولا يدري ان الاخص ابدا مقرون بالاعم والاعم لا يلزم ان يكون مقرونا بالاخص ومثاله نفره نفس الذي نهشته الحيه عن الحبل المرقش اللون لانه وجد الاذى مقرونا بهذه الصوره فتوهم ان هذه الصوره مقرونه بالاذى وكذلك ينفر عن العسل اذا شبهه بالعذرة لأنه وجد الاستقذار مقرونا بالرطب الأصفر فتوهم أن الرطبة الأصفر يقترن به الاستقذار وقد يغلب عليه الوهم حتى يتعذر الأكل وإن كان حكم العقل يكذب الوهم ولكن خلقت قوى النفس مطيعة للأوهام وإن كانت كاذبة حتى إن الطبع ينفر عن حسناء سميت باسم اليهود إذ وجد الاسم مقرونا بالقبح فظن أن القبح أيضا يلازم الاسم ولهذا يرد على بعض العوام مسألة عقلية جلية فيقبلها فإذا قلت هذا بذهب الأشعري أو المعتزلي أو الظاهري أو غيره نفر عنه إن كان سيئ الاعتقاد في من نسبتها إليه وليس هذا طبع العامي بل طبع أكثر العقلاء المتوسمين بالعلم إلا العلماء الراسخين الذين أراهم الله الحق حقا وقواهم على اتباعه وأكثر الخلق قوى نفوسهم مطيعة للأوهام الكاذبة مع علمهم بكذبها وأكثر إقدام الخلق وإحجامهم بسبب هذه الأوهام فإن الوهم عظيم الاستيلاء على النفس ولذلك ينفر طبع الإنسان عن المبيت في بيت فيه ميت مع خطعه بأنه لا يتحرك ولكنه يتوهم في كل ساعة حركته ونطقه قالوا فإذا انتبهت لهذه المثارات عرفت بها سر القضايا التي تستحسنها العقول وسر استحسانها إياها والقضايا التي تستقبحها العقول وسر استقباحها لها ولنضرب لذلك مثلين وهما مما يحتج بهما علينا أهل الإثبات المثال الأول الملك العظيم المستولي على الأقاليم إذا رأى ضعيفا مسرفا على الهلاك فإنه يميل إلى إنقاذه ويستحسنه وإن كان لا يعتقد أصل الدين لينتظر ثوابا أو ولا سيما إذا لم يعرف المسكين ولم يرى بأن كان اعمى اصم لا يسمع الصوت ولا يوافق ذلك غرضه بل ربما يتعب به بل يحكم العقلاء بحسن الصبر على السيف إذا أكره على كلمة الكفر أو على إفشاء السر ونقض العاد وهو على خلاف غرض المكرأ وعلى الجملة فاستحسان مكارم الأخلاق وإفاضة النعم لا ينكره إلا من عاند المثل الثاني العاقل إذا سنحت له حاجه وأمكن قضاؤها بالصدق كما أمكن بالكذب بحيث تساويا في حصول الغرض منهما كل التساوي فإنه يؤثر الصدق ويختاره ويميل إلى طبعه وما ذاك إلا لحسنه فلولا أن الكذب على صفة يجب عنده الاعتراض عنه وإلا لما ترجح الصدق عنده قالوا هذا الفرض واضح في حق من أنكر الشرائع وفي حق من لم تبلغه الدعوى حتى لا يلزمون كون الترجيح بالتكليف فهذا من حججهم ونحن نجيب عن ذلك فنبين أنه لا يثبت حكم على هذين المثالين فنقول أما قضية إنقاذ الملك وحسنه حتى في حق من لم تبلغه الدعوى وأنكر الشرائع فسببه دفع الأذى الذي يلحق الإنسان من رقات الجنسية وهو طبع يستحيل الانفكاك عنه وذلك لأن الإنسان يقدر نفسه في تلك البلية ويقدر غيره معرضا عن الإنقاذ فيستقبحه منه لمخالفة غرضه فيعود ويقدر ذلك الاستقباح من المشرف على الهلاك في حق نفسه فيدفع عن نفسه ذلك القبح المتوهم فإن فرض في بهيمة أو شخص لا رقة فيه فهو بعيد تصوره ولو تصور فيبقى أمر آخر وهو طلب الثناء على احسانه فإن فرض بحيث لا يعلم أنه المنقذ فيتوقع أن يعلم فيكون ذلك التوقع بعثا فإن فرض في موضع يستحيل أن يعلم فيبقى ميل وترجيح يضاهي نفرة طبع السليم عن الحبل وذلك أنه رأى هذه الصورة مقرونة بالثناء فيظن أن الثناء مقرون بها بكل حال كما أنه لما رأى الأذى مقرونا بصوره الحبل أطبعه ينفر عن الأذى فينفر عن المقرون به فالمقرون باللذيذ لذيذ والمقرون بالمكروه مكروه بل الإنسان إذا جالس من عشقه في مكان فإذا انتهى إليه أحس في نفسه تفرقة بين ذلك المكان وغيره قال الشاعر أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار ومحب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكنت الديار وقال ابن دومي منبها على سبب حب الأوطان، وحبب أوطان الرجال إليهم ماهرب ما قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهودا جرت فيها فحنوا لذلك، قالوا وشواهدوا ذلك مما يكثر، وكل ذلك من حكم الوهم، قالوا واما الصبر على السيف في تركه كلمة الكفر مع طمأنينة النفس فلا يستحسله جميع العقلاء لأولى الشرع بل ربما استقبحوه فإنما يستحسله من ينتظر الثواب على الصبر أو من ينتظر الثناء عليه بالشجاعة والصلابة في الدين فكم من شجاع راكب متن الخطر وهجم على عدد وهو يعلم أنه لا يطيق ويستحقر ما يناله من الألم لما يعتاضه من توهم الثناء والحمد ولو بعد موته وكذلك إخفاء السر وحفظ العهد إنما يتواصل الناس بهما لما فيهما من المصالح ولذلك أكثر الثناء عليهما فمن يحتمل الضرر فيه فإنما يحتمله لأجل الثناء فإن فرض حيث لا ثناء فقد وجد مقرونا بالثناء فيبقى ميل الوهم إلى المقرون بالذيذ وإن كان خاليا عنه فإن فرض من لا يستولي عليه هذا الوهم ولا ينتظر الثناء والثواب فهو يستقبح السعي في هلاك نفسه بغير فائدة ويستحمق من يفعل ذلك قطعا فمن يسلم أن مثل ذلك يؤثر الهلاك على الحياة قالوا وهذا هو الجواب عمن عرضت له حاجه وأمكن قضاؤها بالصدق والكذب واستوى يا عنده وايثاره الصدق على أن نقول تقدير استواء الصدق والكذب في المقصود مع قطع النظر عن الغير تقدير مستحيل لأن الصدق والكذب متنافيا ومن المحال تساوي المتنافيين في جميع الصفات فلأجل ذلك التقدير المستحيل يستبعد العقل إيثار الكذب ومنع إيثار الصدق قالوا ولا يلزم من استبعاد منع إيثار الصدق على التقدير المستحيل استبعاده في نفس الأمر وإنما يلزم لو كان التقدير المستلزم واقعا وهو ممنوع قالوا ولئن سلمنا أن ذلك التقدير ممكن فغايته أن يدل على حسن الصدق شاهدا. ولكن لا يلزم حسنه غائبا إلا بطريق قياس الغائب على الشاهد وهو فاسد لوضوح الفرق المانع من القياس والذي يقطع دابر القياس أن السيد لو رأى عبيده وإماءه يموج بعضهم في بعض ويركبون الظلم والفواحش وهو مطلع عليهم قادر على منعهم لقب ذلك منه والله عز وجل قد فعل ذلك بعباده بل أعانهم وأمدهم ولم يقبح منه سبحانه ولا يصح قولهم إنه سبحانه تركهم لينزجروا بأنفسهم ليستحقوا الثواب لأنه سبحانه قد علم أنهم لا ينزجرون فليمنعهم قهرا فكم من ممنوع من الفواحش لعله وعاجزة وذلك احسن من تمكينه من العلم بأنه لا ينزجر وبالجملة بقياس افعال الله على افعال العباد باطل غطع وهو محض التشبيه في الافعال ولهذا جمعت المعتزلة القدرية بين التعطيل في الصفات والتشبيه في الأفعال فهم معطلة مشبهة لباسهم معلم من الطرفين كيف وإن إنقاذ الغرق الذي استدللتم به حجة عليكم فإن نفس الإغراق والإهلاك يحسن منه سبحانه ولا يقبح وهو أقبح شيء منا. فالإنقاذ إن كان حسنا فالإغراق يجب أن يكون قبيحا فإن قلتم لعل في ضمن الإغراق والإهلاك سرا لم نطلع عليه وغرضا لم نصل إليه فقدروا مثله في درك قادنا نحن للغرق بل في إهلاكنا لمن نهلكه والفعلان من حيث صفات النفسية واحد عقلا وشرعا فإنه سبحانه لا يتضرر بمعصية العبد ولا ينتفع بطاعته ولا تتوقف قدرته في الإحسان إلى العبد على فعل يصدر من العبد بل كما أنعم عليه ابتداء بأجزل المواهب وأفضل عطايا من حسن الصورة وكمال الخلقه وقوام البنية وإعداد الآلة وإتمام الاداه وتعديل القامة وما متعه من أرواح الحياة وفضله به من حياة الأرواح وما أكرمه به من قبول العلم وهذاه إلى معرفته التي هي أسنى جوائزه وإن تعد نعمة الله لا تحصوها سبحانه اقدر على الانعام عليه دوما فكيف يوجب على العبد عباده شاقة في الحال لارتقاب ثواب في ثاني الحال؟ أليس لو ألقى إليه زمام الاختيار حتى يفعل ما يشاء جريا على رسوم طبعه المائل إلى لذيذ الشهوات ثم أجزل له في العطاء من غير حساب كان ذلك أروح للعبد ولم يكن قبيحا عند العقل فقد تعارض الأمران أحدهما أن يكلفهم فيأمر وينهى حتى يطاع ويعصى ثم يثيبهم ويعاقبهم على فعلهم؟ الثاني أن لا يكلفهم بأمر ولا نهي، إذ لا يتزيل سبحانه منهم بطاعة، ولا يتضرر منهم بمعصية، فلا تكون نعمه ثواباً، بل ابتداءة، وإذا تعارض في العقول هذا الأمران، فكيف يهتد العقل إلى اختيار أحدهم حقاً وقطعاً، فكيف يعرفنا العقل وجوباً على نفسه بالمعرفة، وعلى الجوارح بالطاعة، وعلى الباري سبحانه بالثواب والعقاب، قالوا وَنَا على أصول المعتزله القدرية فإن التكليف بالأمر والنهي والإجاب من الله لا حقيقة له على أصلهم، فإنه لا يرجع إلى ذات الرب تعالى صفة يكون بها آمراً ناهيا موجبا مكلفا بالأمر والنهي للخلق، ومعلوم أنه لا يرجع إلى ذاته من الخلق صفة، والعقل عندهم إنما يعرفه على هذه الصفة ويستحيل عندهم، أن يعرفه بأنه يقتضي ويطلب منه شيئا أو يأمره وينهاه بشيء كما يعقل الأمر والنهي والطلب القائم بالآمر والنهي فإذا لم يقم به طلب استحال أن يكون آمر النهي فغاية العقل عندهم أن يعرفه على صفة يستحيل عليه الاتصاف بالأمر والنهي فكيف يعرفه على صفة يريد منه طاعة فيستحق عليها ثوابا أو يكره منه معصية يستحق عليها عقابا وإذ لا أمر ولا نهي يعقل فلا طاعة ولا معصية إذهما هما فرع الأمر والنهي فلا ثواب ولا عقاب إذن اذ هما فرع الطاعة والمعصية وغاية ما يقولون إنه يخلق في الهواء أو في شجرة افعل أو لا تفعل بشرط أن لا يدل الأمر والنهي المخلوق على صفة في ذاته غير كونه عالما قادرا ومعلوم ان هذا لا يدل إلا على كون الفاعل قادرا عالما حيا مريدا لفعله واما دلالته على حقيقة الامر والنهي المستلزمه للطاعه والمعصية المستلزمين للثواب والعقاب فلا فليعرف من ذلك أن من نفى قيام الكلام والامر والنهي بذات الله لم يمكنه إثبات التكليف على العبد ابدا ولا اثبات حكم للفعل بحسن ولا قبح وفي ذلك إبطال الشرائع جملة مع استنادها إلى قول من قامت البراهين على صدقه ودلت المعجزة على نبوته فضلا عن الأحكام العقلية المتعارضة المستندة إلى عادات الناس المختلفة بالإضافة والنسب والأزمنة والامكنه والأقوال وقد عرف بهذا أن من نفى قول الله وكلامه فقد نفى التكليف جملة وصار من اخبث القدريه القدرية مقاله حيث أثبت تكليفا وإيجابا وتحريما بلا أمر ولا نهي ولا اقتضاء ولا طلب وهذه قدرية في حق الرب تعالى وأثبت فعلا وطاعة ومعصية بلا فاعل ولا محدث وهذه قدرية في حق العبد فليتنبه لهذه الدقيقة قالوا وأيضا فما من معنى يستنبط من قول أو فعل يربط به حكم مناسب له إلا ومن حيث العقل يعارضه آخر يسويه في الدرجة أو يفضل عليه في المرتبة فيتحير العقل في الاختيار إلى أن يرد شرع يختار أحدهما أو يرجحه من تلقائه فيجب على العاقل اعتباره واختياره لترجح الشرع له لا لرجحانه في نفسه ونضرب لذلك مثالا فنقول إذا قتل إنسان انسانا مثله عرض للعقل الصريح هؤلاء آراء متعارضة مختلفة منها أنه يجب أن يقتل قصاصا أرادعاً للجنات وزجرا للطغاة وحفظا للحياة وشفاءا للغيظ وتبريدا لحر المصيبة اللاحقة لأولياء القتيل ويعارضه معنى آخر أنه اتلاف بإزاء اتلاف وعدوان في مقابلة عدوان ولا يحيى الأول بقتل الثاني ففيه تكثير المفسدة بإعدام النفسين وأما مصلحة الردع والزجر واستبقاء النوع فأمر متوهم وفي القصاص استهلاك محقق. فقد تعارض الأمران وربما يعارضه أيضا معنى ثالث وراءهما. فيفكر العقل أي راعي شرائط أخرى وراء مجرد الإنسانية من العقل والبلوغ والعلم والجهل والكمال والنقص والقرابة والأجنبية. فيتحير العقل كل التحير. فلا بد إذن من شارع يفصل هذه الخطة ويعين قانونا يضطرد عليه أمر الأمة وتستقيم عليه مصالحهم. وظهر بهذا أن المعاني المستنبطة راجعه إلى مجرد استنباط العقل ووضع الذهن من غير أن يكون الفعل مشتملا عليها فإنها لو كانت صفات نفسية للفعل لازمه من ذلك أن تكون الحركة الواحدة مشتمله على صفات متناقضة وأحوال متنافرة وليس معنى قولنا إن العقل استنبط منها أنها كانت موجودة في الشيء فاسترجع العقل بل العقل تردد بين إضافات الأحوال بعضها إلى بعض ونسب بالأشخاص والحركات نوعا إلى نوع وشخصا إلى شخص فيطرأ عليه من تلك المعاني ما حكيناه وأحصيناه وربما يبلغ مبلغا يشذ عن الإحصاء فعرف بذلك أن المعاني لم ترجع إلى الذات بل إلى مجرد الخواطر الطارئة على العقل وهي متعارضة قالوا وإيضا لو ثبت الحسن والقبح العقليين لتعلق, لتعلق بهما الإيجاب والتحريم لا تعلق بهما الإيجاب والتحريم شاهداً وغائما على العبد والرب واللازم محال فالملزوم كذلك أما الملازمة فقد كفانا أهل الإثبات تقريضها بالتزامهم أنه يجب على العبد عقلاً بعض الأفعال الحسنة ويحرم عليه القبيح ويستحق الثواب والعقاب على ذلك فأنه يجب على الرب تعالى فعل الحسن ورعاية الصلاح والأصلح ويحرم عليه فعل القبيح والشر وما لا فائدة فيه كالعبث ووضعوا بعقولهم شريعة جو بها على الرب تعالى وحرموا عليه وهذا عندهم ثمرة المسألة وفائدتها وأما انتفاء اللازم فإن الوجوب والتحريم بدون الشرع ممتنع إذ لو ثبت بدونه لقامت الحجة بدون الرسل والله سبحانه إنما أثبت الحجة بالرسل خاصة كما قال تعالى يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأيضا فلو ثبت بدون الشرع لست حق ثواب عقاب عليه، وقد نفى الله سبحانه العقاب قبل البعتة فقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فقال تعالى وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فإن احتج عليهم بالنذير، وقال تعالى ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كاره والحق هاهنا هو ما بعث به المرسلون باتفاق المفسرين وقال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها الم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فلا يسألهم تبارك وتعالى عن موجبات عقولهم بل عما أجابوا به رسله فعليه يقع الثواب والعقاب وقال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم الا لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم فاحتج عليهم تبارك وتعالى عهد إليهم على ألسنة رسله خاصه فإن عهده هو أمره ونهيه الذي بلغته رسله وقال تعالى وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين فهذا في حكم الوجوب والتحريم على العباد قبل البعثه وأما انتفاء الوجوب والتحريم على من له الخلق والأمر ولا يسأل عما يفعل فمن وجوه متعددة أحدها أن الوجوب والتحريم في حقه سبحانه غير معقول على الإطلاق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 فلم يبقى إلا قياس أفعاله على أفعال عباده وهو من أفسد القياس وأعظمه بطالا فانه تعالى كما أنه ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته فكذلك ليس كمثله شيء في أفعاله وكيف يقاس على خلقه في أفعاله فيحسن منه ما يحسن منهم ويقبح منه ما يقبح منهم ونحن نرى كثيرا من الأفعال تقبح منا وهي حسنة منه تعالى كإيلام الأطفال والحيوان وإهلاك من لو أهلكناه نحن لقبح منا من الأموال والأنفس وهو منه تعالى مستحسن غير مستقبح وقد إلى بعض العلماء عن ذلك فأنشهد السائل ويقبح من سواك الفعل عندي فتفعله فيحصل من كذاك ونحن رأى ترك إنقاذ الغرق والهلك قبيحا منا وهو سبحانه إذا أغرقهم وأهلكم لم يكن قبيحا منه ونحن نرى ترك أحدنا عبيده وإماءه يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا ويفسد بعضهم بعضا وهو متمكن من منعهم قبيحا وهو سبحانه قد ترك عباده كذلك وهو قادر على منعهم وهو منه حسن غير قبيح وإذا كان هذا شأنه سبحانه وشأننا فكيف يصح قياس أفعاله على أفعالنا فلا يدرك إذن الوجوب والتحريم عليه بوجه كيف والإيجاب والتحريم يقتضي موجبا محرما آمرا ناهيا وبينه فرق وبين الذي يجب عليه ويحرم وهذا محال في حق الواحد القهار فالإيجاب والتحريم طلب للفعل والترك على سبيل الاستعلاء فكيف يتصور غائبا قالوا وأيضا فهذا فلهذا الإيجاب والتحريم اللذين زعمتم على الله لوازم فاسدة يدل فسادها على فساد الملزوم اللازم الأول إذا أوجبتم على الله تعالى رعاية الصلاح والأصلح في أفعاله فيجب أن توجب على العبد رعاية الصلاح والأصلح أيضا في أفعاله حتى يصح اعتبار الغائب الشاهد وإذا لم يجب علينا رعايتهما بالاتفاق بحسب المقدور باطل ذلك في الغائب ولا يصح تفريقكم بين الغائب والشاهد بالتعب والنصب الذي يلحق الشاهد دون الغائب لأن ذلك لو كان فارقا في محل الالزام لكان فارقا في أصل الصلاح فإن ثبت الفرق في صفته ومقداره ثبت في أصله وإن بطل الفرق ثبت الإلزام المذكور اللازم الثاني أن القربات من النوافل صلاح فلو كان الصلاح واجبا واجب وجوب الفرائض اللازم الثالث أن خلود أهل النار في النار يجب أن يكون صلاحا لهم دون أن يرد فيعتبوا ربهم ويتوبوا إليه ولا ينفعكم اعتذاركم عن هذا الإلزام بأنهم لو ردوا لعادوا لما عنه، فإن هذا حق، ولكن لو أماتهم وأعدمهم فقطع عتابهم، كان أصلح لهم، ولغافر لهم ورحمهم وأخرجهم من النار، كان أصلح لهم من إماتتهم وإعدامهم، ولم يتضرر سبحانه بذلك. اللازم الرابع أن ما فعله الرب تعالى من الصلاح والأصلح وتركه من الفسد والعبث، لو كان واجبا عليه لما استوجب بفعله له حمدا وثناء فإنه في فعله ذلك قد قضى ما وجب عليه وما استوجبه العبد بطاعته من ثوابه فإنه عندكم حقه الواجب له على ربه ومن قضى دينه لم يستوجب بقضائه شيئا آخر اللازم الخامس أن خلق إبليس وجنوده أوصلح للخلق وأنفعوا لهم من ألم لم يخلق مع أن إغطاعه من العباد من كل ألف تسعمائة وتسعون اللازم السالس أنه مع كون خلقه أصلح لهم وأنفع أن يكون إنظاره إلى يوم القيامة أصلح لهم وأنفع من إهلاكه وإماتته اللازم السابع أن يكون تمكينه من إغوائهم وجريانه منهم مجرد الدم في أبشارهم أنفع لهم وأصلح من أن يحال بينهم وبينه اللازم الثامن أن يكون إماتة الرسل أصلح للعباد من بقائهم بين أظهرهم مع هدايتهم لهم وأصلح من أن يحال بينهم وبينها اللازم العاشر ما ألزمه أبو الحسن الأشعري للجبائي وقد سأله عن ثلاثة إخوة أمات الله أحدهم صغيرا وأحيا الآخرين فاختار أحدهم الإيمان والآخر الكفرة فرفع درجة المؤمن البالغ على أخيه الصغير في الجنة لعمله فقال أخوه يا رب لما لا تبلغني منزلة اخي فقال إنه عاش وعمل أعمالا استحق بها هذه المنزلة فقال يا رب فهل لا أحيتني حتى أعمل مثل عمله؟ فقال كان الأصلح لك أن وفيتك صغيرا لاني علمت أنك إن بلات اخترت الكفر فكان الأصلح في حقك أن أمتك صغيرا فنادى اخوهما ثالث من أطباق النار يا رب فهل عملت معي هذا الأصلحة واخترمتني صغيرا كما عملته مع أخي واخترمته صغيرا فأسكت الجبائي ولم يجبه بشيء فإذا علم الله سبحانه أنه لو اخترم العبد قبل البلوغ وكمال العقل لكان ناجيا ولو أمهله وسهل له النظر لعند وكفر وجحد فكيف يقال إن الأصلحة في حقه إبقاؤه حتى يبلغ؟ والمقصود عندكم بالتكليف الاستصلاح والتعريض لأثنى الدرجات التي لا تنال إلا بالأعمال أوليس الواحد منا إذا علم من حال ولده أنه إذا أعطي مالا يتجر به فهلك وخسر بسبب ذلك فانه لا يعرضه لذلك ويقبح منه تعريضه له وهو من رب العالمين حسن غير قبيح وكذلك من علم من حال ولده أنه لو أعطاه سيفا أو سلاحا يقاتل به العدو فقتل به نفسه وأعطى سلاحا لعدوه فإنه يقبح منه إعطاؤه ذلك السلاح والرب تعالى قد علم من أكثر عباده ذلك ولم يقبح منه سبحانه تمكينهم وإعطاؤهم الآلات بل هو حسن منه كيف وقد ساعدوا على نفوسهم بأن الله سبحانه لو علم أنه لو أرسل رسولا إلى خلقه فكلفه الأداء عن مع علمه بأنه لا يؤدي فإن علمه سبحانه بذلك يصرفه عن إرادة الخير والصلاح وهذا بمثابة من أدلى حبلا إلى غريق ليخلص نفسه من الغرق مع علمه بأنه يخنق نفسه به وقد ساعدوا أيضا على نفوسهم بأن الله سبحانه إذا علم أن في تكليفه عبدا من عباده فساد الجماعة فإنه يقبح تكليفه لأنه استفساد لمن يعلم أنه يكفر عند تكليفه الإلزام الحادي عشر أنهم قالوا وصدقوا إن الرب تعالى قادر على التفضل بمثل الثواب ابتداء بالأواسطة عمل فأي غرض له في تعريض العباد للبلوى والمشاق؟ ثم قالوا وكذبوا الغرض في التكليف أن استفاء المستحق حقه أهنأ له وألذ من قبول التفضل واحتمال المنة وهذا كلام أجهال الخلق بالرب تعالى وبحقه وبعظمته ومساو بينه وبين آحاد الناس وهو من أقبح التشبيه وأخبثه تعالى الله عن ضلالهم علوا كبيرا فكيف يستنكف العبد المخلوق المربوب من قبول فضل الله تعالى ومنته وهل المنة, وهل المنة في الحقيقة إلا لله المان بفضله قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا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 ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بيه وعالة فأغناكم الله بيه أجابوه بقولهم الله ورسوله أمن ويا العقول التي قد خسف بها أي حق للعبد على الرب حتى يمتنع من قبول منته عليه فبأي حق استحق الإنعام عليه بالإيجاد وكمال الخلقة وحسن الصورة وقوام البنية واعطائه القوى والمنافع والآلات والعضاء وتسخير ما في السماوات وما في الأرض له ومن أقل ما له عليه من النعم التنفس في الهواء الذي لا يكاد يخطر بباله أنه من النعم وهو في اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نفس فإذا كانت أقل نعمه عليهم ولا أقل منها أربعة وعشرون ألف نعمة كل يوم وليلة فما الظن بما هو أجل منها من النعم فيعلى العقول السخيفة المخسوف بها أي علم لكم وأي سعي يقابل القليل من نعمه الدنيوية حتى لا يبقى لله عليكم منة إذا أثابكم لانكم استوفيتم ديونكم قبله ولا نعمة له عليكم فيها فأي أمة من الامم بلغ جهلها بالله هذا المبلغ واستنكفت عن قبول منته وزعمت أن لها الحق على ربها وأن تفضله عليها ومنته مكدر لالتذاذها بعطائه ولو أن العبد استعمل هذا الأدم مع ملك من ولوك الدنيا لمقته وأبعده وسقط من عينه مع أنه لا نمت له عليه في الحقيقة إنما المنعم في الحقيقة هو الله ولي النعم ومولها ولقد كشف القوم عن أقبح عورة من عورات الجهل بهذا الرأي السخيف والمذهب القبيح والحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به أرباب هذا المذهب المستنكفين من قبول منة الله الزاعمين أن ما أنعم الله به عليهم حقهم عليه وحقهم قبله وأنه لا يستحق الثلاء والحمد على أداء ما عليه من الدين والخروج مما عليه من الحق لأن أداء الواجب يقتضي غيره تعالى الله عن إفكهم وكذبهم علوا كبيرا الإلزام الثاني عشر أنه يلزمهم أن يوجب على الله عز وجل أن يميت كل من علم من الأطفال أنه لو بلغ لكفر وعاند فإن اخترامه هو الأصلح له بلا ريب أو أن يجحد علمه سبحانه بما سيكون قبل كونه كما التزمه سلفوهم الخبيث الذين اتفق سلف الأمة الطيب على تكفيرهم ولا خلاص لهم عن أحد هذين الإلزامين إلا بالتزام مذهب أهل السنة والجماعة أن أفعال الله تعالى لا تقاس بأفعال عباده ولا تدخل تحت شرائع عقولهم القاصرة بل أفعاله لا تشبه أفعال خلقه ولا صفاته صفاتهم ولا ذاته ذواتهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الإلزام الثالث عشر أنه سبحانه لا يؤلم أحدا من خلقه أبدا لعدم المنفعة في ذلك بالنسبة إليه وإلى العبد ولا ينفعكم اعتذاركم بأن الإلام سبب ضعفة الثواب وليل الدرجات العلى فإن هذا ينتقض بالحيوان البهيم وينتقض بالأطفال الذين لا يستحقون ثوابا ولا عقابا ولا ينفعكم معتذاركم بأن الطفل ينتفع به بالآخرة في زيادة ثوابه لانتقاده عليكم بالطفل الذي علم الله أنه يبلغ ويختار الكفر والجهود فأي مصلحة له في إيلامه وأي معنى ذكرتموه على أصولكم الفاسلة فهو منتقض عليكم بما لا جواب لكم عنه الإلزام الرابع عشر أن من علم الله سبحانه أنه إذا بلغ من الأطفال يختار الإيمان والعمل الصالح فإن الأصلح في حقه أن يحييه حتى يبلغ ويؤمن، فينال بذلك درجة عالية وألا يختبرمه صغيرة، وهذا مما لا جواب لكم عنه. الإلزام الخامس عشر وهو من أعظم الالتزامات وأصحها إلزاما. وقد التزمه القدرية وهو أنه ليس في مقدود الله تعالى لطف لو فعله الله تعالى بالكفار لآمنوا وقد التزم المعتزله القدرية هذا اللازم وبنوه على اصلهم الفاسد أنه يجب على الله تعالى أن يفعل في حق كل عبد ما هو الأصلح له فلو كان في مقدوده فعل يؤمن العبد عنده لوجب عليه أن يفعله به والقرآن من أوله إلى آخره يرد هذا القول ويكذبه ويخبر تعالى أنه لو شاء لهدى الناس جميعا ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولو شاء لآتى كل نفس هداها الإلزام السادس عشر وهو مما التزمه القوم أيضا أن لطفه ونعمته وتوفيقه بالمؤمن كلطفه بالكافر وأن نعمته عليهما سواء لم يخص المؤمن بفضل عن الكافر وكفى بالوحي وصريح المعقول وفطرة الله والاعتبار الصحيح وإجماع الأمة ردا لهذا القول وتكذيباً له الإلزام السابع عشر أن ما من أصلح إلا وفوقه ما هو أصلح منه والاقتصار على رتبة واحدة كالاقتصار على الصلاح فلا معنى لقولكم يجب مراعاة الأصلح إذ لا نهاية له فلا يمكن في العقل رعايته الإلزام الثامن عشر أن الإجابة والتحريم يقتضي سؤال الموجب المحلم لمن أوجب عليه وحرم هل فعل مقتضى ذلك أم لا؟ وهذا محال في حق من لا يسأل عما يفعل وإنما يعقل في حق المخلوقين وأنهم يسألون وبالجملة فتحتم بهذه المسألة طريقة للاستغناء عن النبوات وسلطتم بها الفلاسفة والصابئة والبراهمة وكل منكر للنبوات فهذه المسألة باب بيننا وبينهم فإنكم إذا زعمتم أن في العقل حاكما يحسن ويقبح ويوجب ويحرم ويتقاضى الثواب والعقاب لم تكن الحاجة إلى البعثة ضرورية لإمكان الاستغناء عنها بهذا الحاكم ولهذا قالت الفلاسفه وزالت عليكم حجة وتقريرا قد اجتمل الوجود على خير مطلق وشر مطلق وخير وشر ممتزجين والخير المطلق مطلوب في العقل لذاته والشر المطلق مرفوض في العقل لذاته والممتزج مطلوب من وجه ومرفوض من وجه هو بحسب الغالب من جهته ولا يشك العاقل أن العلم بجنسه ونوعه خير ومحمود ومطلوب والجهل بنفسه ونوعه شر في العقل فهو مستقبح عند الجمهور والفطر سليمة داعية إلى تحصيل المستحسن ورفض المستقبح سواء حمله عليه شارع أو لم يحمله ثم الأخلاق الحميدة والخصال الرشيدة من العفة والجود والسخاء والنجدة مستحسنات فعلية وأضدادها مستقبحات فعلية وكمال حال الإنسان أن تستكمل النفس قوى العلم الحق والعمل الخير والشرائع إنما ترد بتمهيد ما تقرر في العقل لا بتغييره لكن العقول الجزئية لما كانت قاصرة عن اكتساب المعقولات باسرها عاجزة عن الاهتداء إلى المصلحة الكلية الشاملة لنوع الإنسان وجب من حيث الحكمة أن يكون بين الناس شرع يفرضه شارع يحملهم على الإيمان بالغيب جملة ويهديهم إلى مصالح معاشهم ومعادهم تفصيلا فيكون قد جمع لهم بين حظي العل العلم والعمل على مقتضى العقل وحام لهم على التوجه إلى الخير المحض والاعراض عن الشر المحض استبقاء لنوعهم واستدامة لنظام العالم ثم ذاك الشارع يجب أن يكون مميزا من بينهم بآيات تدل على أنها من عند ربه سبحانه راجحا عليهم بعقله الرزين ورأيه المتين وحدسه النافذ وخلقه الحسن وسمته وهديه يلين لهم في القول ويشاورهم في الأمر ويكلمهم على قدر عقولهم ويكلفهم بحسب وسعهم وطاقتهم قالوا وقد أخطأت المعتزلة حين ردوا الحسن والقبح إلى الصفات الذاتية الافعال وكان من حقهم تقرير ذلك في العلم والجهل إذ الأفعال تختلف بالأشخاص والأزمان وسائر الإضافات وليست هي على صفات نفسيه لازمه لها بحيث لا تفارقها البتة ثم زالت الصابئة في ذلك على الفلاسفة وقالوا لما كانت الموجودات في العالم السفلي مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات التي هي مدبرات الكواكب وكان في اتصالاتها نظر سعد ونحس وجب أن يكون في آثارها حسن وقبح في الأخلاق والخلق والأفعال والعقول الإنسانية متساوية في النوع فوجب أن يدركها كل عقل سليم وطبع قويم ولا تتوقف معرفة المعقولات على من هو مثل ذلك العاقل في النوع فنحن لا نحتاج إلى من يعرفنا حسن الأشياء وقبحها وخيرها وشرها ونفعها وضرها وكما أن نستخرج بالعقول من طبائع الأشياء منافعها ومضارها كذلك نستنبط من أفعال نوع الإنسان حسنها وقبيحها فنلابس ما هو حسن منها بحسب الاستطاعة ونجترب ما هو قبيح منها بحسب الطاقة فأي حاجة بنا إلى شارع يتحكم على عقولنا؟ وزادت التناسخية على الصابئة بأن قالوا نوع الإنسان لما كان موصوفا بنوع اختيار في أفعاله مخصوصا بنطق وعقل في علومه وأحواله ارتفع عن الدرجة الحيوانية ارتفاع استسخار لها فإن كانت أعماله على مناهج الدرجه الإنسانية ارتفعت إلى الملائكة وإن كانت على مناهج الدرجات الحيوانية خفضت إليها أو إلى أسفل وهو أبدا في أحد أمرين إما فعل يقتضي جزاء أو مجازات على فعل فما باله يحتاج في أفعاله وأحواله إلى شخص مثله يحسن أو يقبح فلا العقل يحسن ويقبح ولا الشرع ولكن حسن افعاله جزاء على حسن افعال غيره وقبح افعاله كذلك وربما يظهر حسنها وقبحها صورا حيوانيه روحانيه وربما يصير الحسن والقبح في الحيوانات افعالا انسانيه وليس بعد هذا العالم عالم اخر يحكم فيه ويحاسب ويثاب ويعاقب وزادت البراهيمه على التناسخيه بان قالوا نحن لا نحتاج إلى شريعة وشارع أصلا فإن ما يأمر به النبي لا يخلو إما أن يكون معقولا أو غير معقول فإن كان معقولا فقد استغني بالعقل عن النبي وإن لم يكن معقولا لم يكن مكمولا فهذه الطوائف كلها لما جعلت في العقل حاكما بالحسن والقبح أداها إلى هذه الآراء الباطلة والنحل الكافرة وأنتم يا معاشر المثبتة يصب عليكم الرد عليهم وقد وافقتبوهم على هذا الأصل وأما نحن فأخذنا عليهم رأس الطريق وسلدنا عليهم الأبواب فمن طرق لهم الطريق وفتح لهم الأبواب ثم رام مناجزة القوم فقد رام مرتقا صعبا فهذه مجامع جيوش النفات قد وافتك بعددها وعددها وأقبلت إليك بحدها وحديدها فإن كنت من أبناء الطعن والضرب فقد التقى الزحفان وتقابل الصفان وإن كنت من أصحاب التلور فالزم مقامك ولا تدر من الوطيس فإنه قد حمي وإن كنت من أهل الأسراب الذين يسألون عن الأنباء ولا يثبتون عند اللقاء فدع الحروب لأقوام لها خلقوا وما لها من سوى أجسامهم جنن ولا تلومهم على ما فيك من جبن فبئست الخلة للؤم والجبن